129 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون 120 يا قوم لا أسألكم عليه أجرا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 111. إن إِلَّا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء 112. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون 113. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا 121. إني توكلت على الله وَرَبِّكُمْ وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم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 112. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 113. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد 111. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود